وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم افطال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعروا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 إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّن وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جبال تنعمل سابغات وقدر في السود واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أدؤوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الكطر ومن الجن مين بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ينبقه من عذاب السعير يعملون لهم ما يشاء من حارب وتماثل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل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 وكانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب الرهين لقد كان لسبئيا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سائل العارم وبدل لهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمطه وأثل وأثله وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرآن التي بارك ما فيها قرآن ظاهر وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعدي بين أسفارنا وغله أهوسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار من ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبروه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم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 وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفر الشفاعة عنده إلا لمن أمن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا رب يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا تشارون ونبئون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم إلا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدون وقال الذين كفروا بهذا القرآن ولا بالله بين يديه ولو ترى إذن وعالمون موقوفون عند ربهم يرجل بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا المؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهداة عند إرجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نأكل الليل والنهار إلتأمونا إلتأمونا ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كذروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في طرية اعترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعنبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمنوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعرون شاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما انشق من شيء فهو يسرفه وهو خير رازقين ويوم يحشرهم جميعا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 وَلَا ضُرَّةٌ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ وَلَمْ يُذُوهُ عَذَابٌ النار أَلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتنا بيناتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَدُّهُ يُرِيدُ أن يصدكم. قَالُوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سح مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من مذين وكلب المذين وما بلغوا نعشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما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 حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشلا